الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا فََّّلَ اللَّهُ بَعضَّهُمْ عَ دَعَضِم وَ بِمَا أَ فَقُمِن قانتاتم حافظات للغيب بما حفظ الله قانتاتم قانتاتم يعفي طويله بما فعظوهن وهجروهن في المضاجع والظهر فَإِنْ أَطَعْنكُم فَلَا تَرْجُوا عَلَيْهِمْ نَسِيلًا فَإِنْ أَطَعْنكُم فَلَا تَرْجُوا عَلَيْهِمْ نَسِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كبيرا وَإِنشِفْ تُمشِ قاقَ بَِهِ مَا فَبَعَتُ حَكَمًَا مِن أَهله وَحَكَمًَا مِنْ أَهلهَا وَإِنشِف تُمشِ قاقَ بَرليه مَا وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الذنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار من كان مختالا فخورا إن الله لا نحب من كان مختالا فخورا الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبغل ويكتمون <تصفيق> الذين يبغلون <تصفيق> وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَكْبِرُونَ بِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مهينا